بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأن تحل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالاً بدأ. أيحسب ألم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه لجدين؟